وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى وَعَلَى الَّذِينَ قَلِفُوا حَتَّى حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عليهم انفسهم وظنوا حتى اذا ضاقت عليهم رحبت وضاقت عليهم بما راحوا وباقت عليهم انفسهم وظنوا, وظنوا أَلَا نَلْجَأُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبَعَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا وَظَنُّوا أَلَّا نَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا يَا كُنُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَادِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا مَعَ الْحَقِّ قَادِرِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ومن حولهم الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ما كان لأهل مدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا م نَصَاطٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا غَالِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ضَرٌَّ وَلا نَصَبٌ وَلا نَقَبٌ وَلا نَصَبٌ فِي سَبِيلِ الله ولا وَلَا يطعون موط أن يغيظ وَلَا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم ولا يطعون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ولا يقطعون وديا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعوا نواديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا يقطعوا نواديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما تدوي وما كان المؤمنون ليانفيركف وما كان المؤمنون ليانفيركف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين فلولا نتره من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ليتفقه قَوْمٌ فِي الدِّينِ وَلِي يُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ كَيْفَ تَفَقَّهُوا